<تصفيق> <تصفيق> أردفته أني بالوقت لو بحليق قصة حياتي من صديق لو من فيني ما مفتيق هال العليق مو من صديق لهز فوقي من صديق هار دفتيق أني بالوقت قصة حياتي من صديق لا من فليل ما مفتيه هال مو من صديق لا هز من صديق راح غمض عيني بالكل جار يعيش محقيق في الدقيق وحب ما شفت راحه ونوم ما أدري بالمظموم من الضحك محوروم ما قوله تفرجي أدري السبب بي ليه نمشي عن بس يلا مقضي دوار هالدنيا دوار هالدنيا I my on everything تقول بي حتى عمر الراح من غير عشت مولي يشقت قوية يلا هي حتى روح تقول يما يما قلبي مهوم بغلق ناسي مصدوم جنت بيهم مهوم ماكوا واحد يدوم Uh do you see what be nem a